بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد فلزال الحديث في الباب السادس وهو باب تفسير التوحيد وشهادة الله لا إله إلا الله ومر معنا دروس متعلقة به تقسيم الذي مفتاحا لهذا الباب وهو البحث فيه لا إله إلا الله حيث أراد المصنف رحمه الله تعالى بهذا الباب أن يفسر معنى لا إله إلا الله أقدنا فيها مبحثين على جهة العموم وهو البحث في هذه الكلمة كلمة التوحيد من حيث اللغ ومن حيث المعنى وذهب أو مر ما تعلق به بالله وأما ما يتعلق بالمعنى فقل هذا على ضربين: منه معنى إفرادي ومعنى جزئي وهو المتعلق بالمفردات كذلك مرة معنا الحديث عن لا وإله ونبوذ الجلال والذي بقي, بقي معنا هو البحث في هذه الكلمة من حيث المعنى الكلي معنا كلي وعرفنا أن المراد بالمعنى الكلي المعنى المدلول بالجملة الاسمية لا إدّها إن الله أو بالجملة الفعالية أن نعبد الله وحده مثلا هذا مدلول التوحيد وهو كذلك بجملة الفعلية ليس خاصا بجملة الاسمية لقد بعثنا في كل أمة الرسول أن نعبد الله ونرتلي بالطاو عبده فعل ونرتليه كذلك فعل إذا مدلول التوحيد قد يكون بالجملة الفعلية ومدلول التوحيد كذلك قد يكون بالجملة الاسمية والعصر فيها لا إله إلا الله. هي جملة نسمية وهي جملة واحدة. إن قال بعض بأنها جملتان صحيحنا جملة واحدة. قد يأتي شيء من مما يتعلق بهذه الكلمة. إذا المعنى الكلي العام هو مدلول الجملة. إذا لا بد من فعل وفاعل ولابد من ابتداء وخبر. هذا المعنى الكلي معنى توقيفي بمعنى أنه ليس اجتهاديا ليس اجتهاديا وإنما هو معنى مأخوذ من الشرح ولذلك نقول معنى لا إله إلا الله إفراد الله تعالى بالعبادة والكفر بالطاووت فمن يؤمن بالله ولا إكره في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاووت ويؤمن بالله فقد السمسك بالعروة الوثقى إذن دلت هذه الجملة كذلك على معنى لا إله إلا وهذا المعنى يحفظ هذه الجملة هذا المعنى مجمع عليه لو قيل الإجماع حجة يقول نعم حجة أعلى درجات الإجماع هو إجماع الرسل والأنبياء وأتباع الرسل على أن معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله وهذا لا نزاع فيه البت عند أتباع الرسل وإنما جاء نزاع عند أتباع ومن ومنحه نحوهم. وإذا كان الأمر كذلك فإنذ نكون النظر في معنى لا إله إلا الله ومعرفة التوحيد الذي أراده الله عز وجل لما يكون بالنص النص يعني النص الذي هو الوحي لأن الله تعالى خلق الخلق لأي شيء لعبادته وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ثم هذه العبادة هل ترك الخلق يتعبدون الله تعالى بما تهوى أنفسهم وبما تمليه عقولهم أم جعل لهم مردا لا شك أنه الثاني وما هو هذا المرد هو طريق الرسل ولذلك لا يعبد الله تعالى إلا عن طريق الرسل فمن جاء طريق آخر حينئذ قد ضل السبيل ضل الطريق فلا يعبد الله تعالى إلا بما شرع فمن عبده بغير شرعه فقد ضل إما ضلالا تأمل وإما أنه ضلال أدنى من من ذلك. فإذا كان كذلك لابد أن يستخلص طالب العلم بأن معنى التوحيد مجمع عليه وأن النصوص فيه قطعية نصية ليست محتملة وليس الخلاف فيها خلاف سائغ البت. فإما حق وإما باطل إما هدى وإما ضلال إما سنة وإما بدعة. فإما سلام وإيمان وإما كفر وجحدان قل هذا الذي يكون فاصلا بين بين الأمرين وإذا كان كذلك ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب ليبين لك هذا الأصل العظيم الباب تفسير التوحيد وشهادة الله إلى هؤلاء فلما كان المرض هو النصوص نصوص الوحيين حينئذ ذكر لك في هذا الباب أربعة آيات وحديثا أربعة آيات وحديثا وهذه الآيات والحديث الذي ذكره قال لا إله إلا إن الله وكفر بما يعبد من دون الله وغيرها ليست خاصة به هذا النص كما قال ابن قيم رحمه الله تعالى ومر معنا أول الكتاب أن القرآن كله في التوحيد ما من آية إلا وهي تدل على على التوحيد إما توحيد الخالق وإما توحيد الرسول صلى الله عليه وسلم يعني توحيد المتابعة كما سماه ابن قيم رحمه الله تعالى فهذه الآيات والحديث المذكور وغيرها مما لم يذكره المصنف رحمه الله تعالى فيها معنى من تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله بمعنى أنه لا يظن طالب العلم بأن هذه الآية فسرت التوحيد معناه أنه لا يوجد لفظ يدل على معنى زائد على هذه الآية عند الأصوليين والفقهاء ما يسمى بالدليل المركب دليل المركب بمعنى أن الحكم الشرعي قد يؤخذ من دليل واحد وهو ما يسمى الدليل البسيط يعني ليس له إلا نص واحد هذا لا إشكال فيه وقد يكون مأخوذ من عدة أدلة وهذا كما يقع عام خاص كل دليل فيه عام وخاص حينئذ نقول مدلول هذا النص دليل مركب أو دليل هذا الحكم دليل مركب بمعنى أنه مأخوذ من عدة أدلة كتاب يفسر كتابا وسنة تفسر سنة أو كتاب يقيد كتابا أو سنة تقيد سنة وقد يكون ثم إجماع وأما في باب المعتقد وأصول أهل السنة والجماعة فالقياس لا مدخل له البتة، وإنما العقيدة توقيفية، فالنظر حينئذ نكون في الكتاب وفي السنة وفي الإجماع ما أجمع عليها للسنة والجماعة، ومع ذلك حينئذ نكون مردودا على على صاحب. إذن بمعنى أن حقيقة التوحيد مركبة، بس كذلك إفراد الله تعالى بالعبادة، ثم نفي هذه العبادة عما سوى الله تعالى. ولذلك بالاتفاق أن لا إله إلا الله مركب من ركني ركن الإثبات وركن النفي ومر معنا هذا في شرح الاستثناء إذا بمعنى أن حقيقة التوحيد مركبة يعني مدلو مركبة من دليل المركب حينئذ لا يقتصر على هذه الآيات الأربعة والحديث يقول هو الذي فسر التوحيد فحسب بل ثم شروط للا إله إلا الله لم يذكر شيئا منها المصنفون حيث كيف نأخذها؟ نقول نأخذها من نصوص أخرى ولذلك هذه القاعدة وهي أن الحكم أو النظر في العبادة إنما ينظر بعدة أدلة هذا ليس خاصا في باب المعتقد حتى في صفة الوضوء صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فينظر في كل حديث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ويؤخذ من مجموعها أو من جميعها الصف النبوي التي توضع بها النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجعل بل أقول من الخطأ أن يجعل هذا الحديث أصلا في هذا الباب ويكون قاضيا على جميع الحديث الأخرى هذا يسلكه كثير من من الفقهاء وهذا فيه شيء من النظر لماذا إن كان ثم ما هو ناسخ منسوخ أو أنه مكي ومدني قد قال بهذا قد يقال بهذا كما مرة معنا في وقت صلاة العشاء ولكن إذا لم يكن ثم شيء يرجح عند التعارض أحد الدليلين على الآخر حينئذ تجعل السنة سواء فكل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الوضوء تجعله أمامك من جميع هذه الأحاديث تأخذ الصفة ولا تقول هذا أصل ثم الباقي تجعله مرده إلى حديث كذب. هذا حديث خالف حديث عثمان لا, لا. خالف أي نج... من أي نجاة نقول كونه لم يذكر في حديث عثمان لا يدل على أنه لم يفعل لا يدل على أنه لم يفعل أقل الأحوال أنه يقال بأنه فعل مرة وترك مرة إذا أردنا الجمع بين أمرين وكذلك في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك صفة الحج ما ورد في صيام ينظر في جميع الأحاديث وتجعل على بصاط واحد ولا يعارض بعضها ببعض لعدم الذكر في بعض وحينئذ نأخذ من مجموعها بل من جميعها الصفة النبوية لكل عبادة من العبادات وهذا مسلك قد يخطئ فيه بعض المتأخرين على جهة الخصوص بأن يجعل حديث قاضيا على حديث قل في صفة الصلاة حديث كذا ثم يأتي لأحديث لم يرت في حديث بهريرة وإذن ليس بسنة قل من أين هذا الضابط قل ليس بصحيح بل تقول هذا نقل فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهذا لم ينقل حينئذ إما أن يقال بأنه زيادة وإما أن يقال بأنه مفعل تارة وترك تارة أخرى إما هذا أو ذاك وأما أن يرد ويقال بأنه ليس بمشروع ليس بسنة لكونه لم ينقل فيه سائل الحديث هذه طريقة ليست محمودة وهنا نقول التوحيد ليس محصورا في بيان هذه الآيات الأربع مع الحديث ولكن أصل التوحيد دلت عليه هذه الآيات وما يزاد عليه من الشروط ونحو ذلك فثم نصوص أخرى يستنبط منها الحكم العام وسبق معنا أن التفسير تفسير التوحيد الذي المصنفون رحمه الله تعالى تارة يكون بذكر ما تحت اللفظ من معنى يرد لغظ فنفهمه علما أن يعبد الله وارتنب الطاوت واضح هذا الذي تحت أعبد الله الأمر بالعبادة حينئذ وارتنب الطاغوت كل ما يعبد من دون الله تعالى حينئذ يكون من فيه دلت هذه دلت هاتان الجملتان على إفراد الله تعالى بالعبادة والكفر به بالطاغوت كفر به بالطاغوت وتارة بذكر الضد والمنافي بذكر الضد والمنافي هذا يسمى تفسيرا يعني يذكر الشيء بضدها وبضدها تتبين الأشياء كالآية التي ذكرها أولا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهما أقرأ هنا فسر التوحيد بذكر الشرك الشرك مذموم ولا شك في ذلك مرة معنا من صفات الشرك أو المشركين دعوة غير الله تعالى إذن تركوا دعوة غير الله تعالى والاستغاثة بالأموات الصالحين نقول هذا هو التوحين فبسر حينئذ بضده حاصل أن تفسير التوحيد قد يكون بذكر اللوظي وما تحته حينئذ يأخذ بدلالة المطابقة وتارة يأتي في النصوص بذكر أن هذا الشرك قد فعله من فعله وحكم الله تعالى عليه بأنه شرك حينئذ تركه هو هو التوحيد. يكون بذكر الضد والمنافئ الآية الأولى التي ذكرها المصنف قال رحمه الله تعالى وقول الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقربوا ويرجون رحمته ويخافون عذابه آية الإسراء كما سماها في المسائل في التيسير أغلق المصنف القوس عند قوله ويخافون عذابه يعني وقف هنا عذابه ولم يكمل الآية وكذلك في قرة عيون الموحدين وفي إبطال التنديد أغلقاه عند قوله أقرب يعني لم يأتي بقوله ويرجون رحمته ويخافون عذابه كما في النسخة التي معي هنا فحينئذ وكذلك في الفتح أكمل الآية إلى قوله محذورا إن عذاب ربك كان محذورا إذن في التنصيص الأكثر من الشراح على أنه وقف عند قوله أقرب وبعضهم تم إلى عذابه وصاحب الفتح فقط المجيد هو الذي أكمل الآية فالأكثر من الشراح على, على عدم إكمال الآية وهذا ظاهر صنيع المصنف في المثل كثيرا ما يأتي بالشاهد فقط وقد يكمل الآية في المسائل قد يكمل الآية في في المسائل كما يأتي في الآية الآتية الثانية وإذ قال إبراهيم ذكر بعضها في المتن وأراد البقية في المسائل والمراد من هذا التنبيه على أن المصنف إذا لم يكمل الآية حينئذ يحفظ الطالب عندما وقف عليه المصنف وإلا أكملها أو لا أمر فيه واسع قال في التيسير يتبين معنى هذه الآية أولئك الذين يدعون يبتغون إلى خره بذكر الآية التي قبلها وذكر الآية التي قبلها وهي قوله قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلة أولئك الذين يدعون الآية. قال ابن كثير رحم الله تعالى في تفسيري هذه الآية يقول تعالى للمشركين خطاب هنا للمشركين يقول تعالى للمشركين أدعوا الذين زعمتم من دونه زعمتم الزعم هو القول الباطل في أكثر ما ما يستعمل وقد يستعمل في القول الحق لكن استعماله الأكثر في لسان العرب هو في كان باطلا زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي أدعو الذين زعمتم من دونه قال ابن كثير من الأصنام والأندال وارغبوا إليهم فإنهم لا يملكون كشف الضر عنكم أي بالكلية ولا تحويلا أي يحولوه إلى غيركم كشف الضر عنكم لا يملكون كشف الضر عنكم فما أصابكم من ضر أيا كان ذلك الضر سواء كان في النفس أو في غيرك حينئذ نقول هؤلاء المعبودون من دون الله تعالى ليس لهم ملك ألبت في أن يرفعوا هذا الضر عنكم وكذلك لا يمكن تحويله إلى مكان آخر لا في القدر ولا الصفة والمعنى الذي أراده الله عز وجل ببيان صفة هذه المعبودات من دونه لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله المعنى إن الذي يقدر على ذلك هو الله وحده لا شريك له تفسير الشيبي بضده لأنه ذكر ماذا؟ ذكر صفة من صفات هؤلاء المعبودات الأصناع من دون الله مهما توجه إليها المتوجه فلا يملكون, يملكون هذا فعل مضارع جاء في سياق النفي حينئذ نكون من سياق العموم يعني لا يملكون لا قليلا ولا كثيرا ولا أقل ما يمكن أن يكون لهم من من الملك لا يملكون كشف الضر عنكم ولا ولا تحويلا من الذي يملك ذلك هو الله وحده فصار بي بضده والمعنى قال ابن كثير إن الذي يقدر على ذلك هو الله وحده لا شريك له جل وعلا قال العوفي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الآية كان المشركون يقولون نعبد الملائكة والمسيح وعزيرا كان المشركون يقولون نعبد الملائكة والمسيح وعزيرا انظر الملائكة من الصالحين والمسيح وعزير من الصالحين إذا من العقلاء لا من الجمادات ثانيا ليس كل العقلاء لأن المعبودات من العقلاء منهم من هو صالح ومنهم من ليس بصالح فهنا حملها ابن عباس في إحدى الروايات على العاقل الصالح ولذلك قال الملائكة والمسيح وعزيرة وهم أي هؤلاء المدعوون من دون الله وهم صالحون الذين يدعون الذين يدعون يعني الملائكة والمسيح و... وعزيرة وقوله أولئك الذين يدعون الآية روى البخاري عن ابن مسعود في الآية قوله ناس من الجن كانوا يعبدون فأسلموا ناس من الجن والجن من العقلاء كانوا يعبدون فأسلموا إذن توجهوا إليهم بالعبادة قبل إسلامهم فهم من العقلاء غير الصالحين إذن حمل ابن عباس في الرواية السابقة الآية على الصالحين وعلى كلام ابن مسعود رضي الله تعالى أنها عامة ليست خاصة بي بالصالحين بل تشمل الملائكة والمسيح وعزيرا وكذلك الجن الذين كانوا كفارا فقد عبدوهم وقت كفرهم فلما أسلموا تخلوا عنهم وفي رواية كان ناس من الإنس يعبدون ناسا من الجن هذه ثابت عن ابن مسعود كحبر عن الجن وهو حجة في اللغة كان ناس من الإنس يعبدون ناسا من الجن فاسلم الجن وتمسك هؤلاء بدينه كانوا يعبدون الجن وهم كفار حين ذن توجهوا بالعبادة للجن ولما أسلم الجن تركوهم إذن صاروا يعبدون ماذا فراغا كذلك لأنه لما كانوا يعبدون الجن وهم كفار فاسلم الجن فتركوا ما تخلوا عنهم حينيذين صاروا يتوجهون بعبادتهم إلى ما قد يظنون أنهم جن وليس ثم جنون وقال السدي عن أبي صالح عن ابن عباس في الآية رضي الله تعالى عنهما وهذه رواية الأخرى قال عيسى وأمه وعزير عيسى من الصالحين الأنبياء وأمه كذلك وعزير أسقط ماذا أسقط الملائكة وزاد أم عيسى زاد عزير مشترك في الروايتين وقال مغيرة عن إبراهيم كان ابن عباس يقول في هذه الآية هم عيسى وعزير والشمس والقمر إذن على هذه الرواية الآية أعموا فتشمل العقلاء وغير العقلاء وعلى الرواية الأولى عن ابن عباس العقلاء الصالحين داخلون، وعلى قول ابن مسعود العقلاء غير الصالحين إذا الآية صارت عام إذا جمعنا بين هذه الروايات عن الصحابة وغيرهم حينئذ نقول الآية عام تشمل العقلاء وغير العقلاء وتشمل الصالحين وغير الصالحين هذا على قول على قول لي بعض أهل العلم واختار ابن جرير قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يعني لم يختار قول ابن عباس مع أنه عنه روايتين اختار ابن جرير قول ابن مسعود لقوله يبتغون إلى ربهم الوسين هؤلاء الذين دعوا من دون الله تعالى يبتغون إلى ربهم الوسين جعلها مرجحا لماذا لأن يبتغون قال ابن جرير وهذا لا يعبر به عن الماضي فلا يدخل فيه عيسى والعزير والملائكة يبتغون إلى ربهم لم يقل ابتغوا إلى ربهم لأن هذه خطاب لمن من كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا الذين نزلت فيهم الآية ما زالوا أحياء ما زالوا أحياء فهم الذين يصح أن يعبر عنهم وهم حاضرون يبتغون لأن دلالة الفعل المضارع ما هي الزمن الحاضر والمستقبل. إذا الماضي لا يدخل. إذا لا تشمل عزير عزيرا ولا عيسى ولا أمه. لأن هذه الصيغة لا يعبر بها عن عن الماضي. هكذا فهمه ابن جرير رحمه الله تعالى. وقال رحمه الله تعالى الوسيلة هي القربة. كما قال قتادة. ولهذا قال أيهم أقربه. وقوله ويرجون رحمته ويخافون عذابه. لا تتم العبادة إلا بالخوف. والرجاء هما ركنان للعبادة لابد من من الخوف والرجاء يعني لا يعبد الله تعالى بالخوف وحده ولا يعبد بالرجاء وحده وإنما يعبد بماذا بالجمع بين بين الأمرين لا تتم العبادة إلا بالخوف والرجاء هكذا قال ابن الجرير ابن, ابن كثير رحمه الله تعالى فكل داعٍ دعاء عبادة أو السغاثة لا بد له من ذلك فإما أن يكون خائفا فقط وإما أن يكون راجيا وإما أن يجتمع فيه الوصفان وهو طريقة أهل السنة والجماعة أن يعبد ربه خائفا من عقابه راجيا ثوابه جل وعلا قال شيخ الإسلام نتيمية رحمه الله تعالى في هذه الآية لما ذكر أقوال المفسرين السابقة يعني من فسر الآية بالملائكة والمسيح وعزير أو قال ابن عباس وثم رواية أخرى زاد الشمس والقمر وثم رواية عن ابن مسعود أنها في أناس من الجن كانوا كفارا فأسلموا فإنئذ بقي أولئك يعبدون فراغا قال ابن تيمي رحمه الله تعالى وهذه الأقوال كلها حق. كلها حق فإن الآية تعم من كان معبوده عابدا لله سواء كان من الملائكة أو من الجن أو من البشر من كان معبوده عابدا إذن المعبود عابد وهذا يتصور في ماذا؟ في الصالحين من الأنبياء وغيرهم وفي في الملائكة لأنهم هم معبودون من جهة اتخاذ العابدي. اتخاذ العابد لهم ونصبهم أنهم آلهة ومر معنا في أول الكتاب أن ثم خلافا هل يسمون الطواغيت أم لا هل يقال بأن الملائكة طواغيت أو يقال بأن عيسى طواغيت ننظر في مسمى الاسم بالطاوت وأن المراد به كل من عبد من دون الله في قصد عابده إذا كان بهذا القيد حينئذ نقول توجه هذا العابد للملائكة هل هو حق أم باطل نقول هو باطل إذن كل ما عبد من دون الله تعالى فهو طاغوت فيسمى طاغوتا بهذا الاعتبار بمعنى أن كل من توجه إلى معبود أيا كان ذلك المعبود فيسمى طاغوتا باعتبار عابده وليس الطاغوت مطلقا هكذا فيقال محمد صلى الله عليه وسلم لا حاشا وكلا وإنما يقال لكون قد جعله معبودا له من دون الله صح أن يوصف بهذا, بهذا الوصف ومرة تفصيل المسألة فيما, فيما سبق إذن هنا قال ابن تيم يتعم من كان معبوده عابدا لله سواء كان من الملائكة أو من الجن مسلمين أو من البشر سواء كانوا أنبياء أم غيرهم والسلف في تفسيرهم القرآن يعني يذكرون جنس المراد بالآية على نوع التمثيل يعني تكون الآية عامه ثم يسأل عنها فيأتي بفرد من أفراد ذلك العام حينئذ لا يجعل العام مقصورا على هذا الفرد وإنما يقال بأنه ذكر فردا من أفراد العام أو مثل له بفرد حينئذ لا تقصر الآية على هذا الفرد بل يقال بأن الفرد داخل وزيادة ولذلك ما من خلاف بين الصحابة في تفسير القرآن إلا وأكثره في الأقوال التي يمكن الجمع بينها وهو ما يسمى بخلاف تنوى وليس بخلاف التضاد يعني كل ما لم يكن مضادا للقول الآخر وكان من أعمة السلف عينيذ جعل قوله مفسرا للقرآن ولا يضرب بعضه ببعض يعتبر خلافا الخلاف فيه خلاف تنوى يذكرون جنس المراد بالآية على نوع التمثيل كما يقول الترجمان لمن سأله ما معنى الخبز؟ فيريه رغيفا فيقول مثل هذا فالإشارة إلى نوعه لا إلى عينه وهذا كثير عند السلف وليس مرادهم بذلك تخصيص وليس مرادهم بذلك تخصيص نوع دون نوع مع شمول الآية للنوعين وهذه طريقة السلف أنهم قد يذكرون فردا من أفراد الآية ويمثلوا لي. الآية على أنها تفسير على أن هذا الفر تفسير للآية لكنه لا يقصر معنى الآية على هذه على هذا الفر إلا إذا دلت قرية على ذلك فإن دلت قرية حينئذ نرجح بعضا الأقوال على بعض كما ذكر ابن جرير في سبق رجح قول ابن مسعود ولم يجعل الآية عامة في كل ما ذكر لماذا لأن ثم قرية تدل على ذلك فإذا وجدت قرية في الآية أو سبب نزول نحو ذلك حينئذ يُجعل أحد المعاني هو المقصود بالآية فالآية خطاب قال ابن تيمية فالآية خطاب لكل من دعا من دون الله مدعوا وذلك المدعو يبتغي إلى الله الوسيلة ويرجو رحمته ويخاف عذابه فكل من دعا ميتا أو غائبا من الأنبياء والصالحين سواء كان بلفظ للصغاثة الغيرها. غيرها فقد تناولته هذه الآية هذا واضح وهذا مدلوله في اللفظ أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة كل معبود صالح يدعو ربه ويخاف عذابه ويرجو رحمته فهو داخل بمنطوق هذه الآية ولا إشكال فيه الإشكال في ماذا؟ في غير الصالحين وفي الجمادات هل يدخلون في هذه الآية أم لا؟ قال ابن تيمية لا شك أن الآية تتناول من كان معبوده داعيا لله تعالى كما تتناول من دع الملائكة والجن ملائكة والجن والجن الذين عنهم هنا صالحين لا أراد به قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه حينئذ تتناول الملائكة وتتناول الجن وهذا ما يعبر عنه ابن تيمية في كثير من المواضع بالعموم المعنوي العموم المعنوي بمعنى أن السياق أو التركيب يقتضي هذا الفرض. إذا كان المدعو وهو صالح نبي قد بين الله عز وجل أن من دعاه مع كونه داعيا لله عز وجل فقد وقع في الشرك فغيره من باب أولى وأحرى إذا كان هذا يدعو محمد صلى الله عليه وسلم وجعل محمد صلى الله عليه وسلم واصطة بينه وبين ربه تعالى وصرف إليه نوع من أنواع عبادة فكيف بمن يعبد كافرا يكون باب أولى وأحرى أنه من, من المشركين حينئذ نقول تناولت الآية الفرد الأول وهو الصالح بالمطابقة وتناولت الثاني بالعموم المعنوي بمعنى أن العلة معقولة ثم يلحق بهذا الفرد فرد غيره لم ينص عليه هنا العل مدرك أم لا عل مدرك لا شك كل من صرف العبادة لغير الله عز وجل فالعل مدركة لأن العبادة إنما هي للخالق الرازق المحي المميت النافع الضار الأخير وهذا المدعو ليس كذلك البتة حينئذ كون الرب جل وعلا خص نوعا واحدا وهو من كان صالحا لا يلزم منه نفي النوع الثاني بل كل من سوى غير الصالح بالصالح فالحكم واحد إذن الآية تدل على الفرد الصالح بالمطابقة والعلة مدركة فيلحق الجماد وغير الصالح بالصالح بالجامع الذي ذكر سابقا قال رحمه الله تعالى ومعلوم أن هؤلاء كلهم مذكرون السابقين المذكورين السابقين يكونون وسائط فيما يقدره الله بأفعالهم ومع هذا يعني إذا دعوا هؤلاء صالحين قد يحصل شيء مما رتب على الدعاء ابتلاء ابتلاء وليس استجابة للدعاء وإنما هو ابتلاء من الله تعالى وليس استجابة لدعائهم ومع هذا فقد نهى الله عن دعائهم وبينا أنهم لا يملكون كشف الضر عن الداعين ولا تحويله ولا يرفعونه بالكلية ولا يحولونه من موضع إلى موضع كتغيير صفته أو قدره تغيير صفته كأن يكون به مرض صداع ويكون شيئا آخر من أنواع الأمراض أو قدره كأن يكون كبيرا فيجعل صغيرا أو بالعكس ولهذا قال جل وعلا ولا تحويلا تحويلا هذه نكر في سياق النفي ولا هذه زائدة ولا يملكون كشف الضر لا أصلية فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا الوححرف عط ولا هذه زائدة تفيد تأكيد النفي وتحويلا هذا معطوف على كشف الضر ويأتي رابو الآية قال ولا تحويلا ابن تيم يقول ولهذا قال ولا تحويلا فذكر نكيرة نكيرة تعم أنواع التحويل هذا تطبيق سولي ذكر نكيرة تعم أنواع التحويل فكل تحويل سواء كان لتغيير صفة أو قدره فهو داخل في هذا النوع فكل من دعا ميتا أو غائبا من الأنبياء والصالحين أو دعا الملائكة أو دعا الجن فقد دعا من لا يغيثه هذا واضح ولا يملك كشف الضر عنه ولا تحويله انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وهو واضح مبين وبنحو ما تقدم من كلام هؤلاء قال جميع المفسرين وتقريرا لما قعده شيخ الإسلام يكون معنى الآية حينئذ هكذا قل ادعوا الذين زعمتم الذين ها مفعول به الذين هذه صيغة عموم الذين زعمتم صيغة عموم شملة كل مدعو من دون الله تعالى من, من الأندات قل ادعوا الذين زعمتم وارغبوا إليهم فإنهم يعني جميعا من يدعى من دون الله تعالى لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله أولئك الذين يدعون أي يدعوهم أهل الشرك أولئك الذين يدعونهم يعني آلهة يدعوهم أهل الشرك مما لا يملك كشف الضر ولا تحويلهم من الملائكة والأنبياء والصالحين وغيرهم عباد أمثالهم مقهورون مربوبون فالذين اسموا موصول يتناول كل مدعو من دون الله تعالى حينئذ يجعل عاما ولا ينظر إلى قوله يبتغون إلى ربهم الوسيلة نقول هذا ذكر لوصف بعض أفراد العام فلا يقتضي تخصيصه وإنما يعمم من حيث المعنى فالذين اسموا موصول يتناول كل مدعو من دون الله تعالى فتبين أن معنى التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله هو ترك ما عليه المشركون أولئك الذين يدعون من دون الله ها. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ذكر الله تعالى وصفا لأحوال المشركين أنهم دعوا غير الله تعالى من الأموات سواء قلنا صالحين أو غير إذا الشرك ما فعله هؤلاء وترك فعل هؤلاء هو, هو التوحيد إذا فسر التوحيد بالضد والمنافئ فتبين أن معنى التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله وترك ما عليه المشركون من دعوة الصالحين والاستشفاع بهم إلى الله في كشف الضر أو تحويله فكيف بمن أخلص لهم الدعوة فإذا كان دعاء الأولياء والصالحين شركا إذا كان دعاء الأولياء والصالحين شركا وهذه الآية محل تنصيص لهذا الحكم بأن من دعا ولي صالحا نبيا ملكا أيا كان وهو ممن يتقرب إلى الله تعالى بالطاعة فإذا دعاه من دون الله تعالى استغاث به حينئذ نقول هذا شرك أكبر بالنص لأن النص هنا عام والعام يحمل على جميع أفراده حينئذ كل فرد من أفراد الذي من الأفراد التي توجد في الخارج فهي داخلة في هذا النص بالمطابقة فإذا كان دعاء الأولياء والصالحين شركا يعني أكبر علمنا أن التوحيد هو دعاء الله وحده لا شريك له فالآية فسرت وبيّنت التوحيد وأنه دعوة الله تعالى وحده وهذا وجه مطابقة الآية للترجمة وهو تفسير ماذا؟ تفسير شيء بضده قال المصنف شيخ الإسلام محمد عبدالوهاب في المسائل ومنها أي من الأمور المبينة لتفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله آية الإسراء آية الإسراء يعني بينت التوحيد كيف بينت التوحيد وليس فيها إلا ذكر فرد من أفراد الشرك الأكبر يريد سؤال هنا هذه الآية بينت فردا من أفراد الشرك الأكبر فكيف يجعلها الإمام باب تفسير التوحيد ثم فقه أكبر في السنباط من النصوص قال رحمه الله تعالى بينت التوحيد بذكر المنافي لأن الشرك والتوحيد نقيضان فكل ما كان توحيدا لا يكون شركة وكل ما يكون شركا لا يكون توحيدا إذا كان الوقت ليلا لا يكون نهارا وإذا كان نهارا لا يكون ليلا هكذا لأنهما نقيضان فلا يرتمعان ولا يرتفعان وبعضهم يعبر بأن التوحيد والشرك ضدان هذا في قصور لماذا في قصور؟ لأن الضدين على المشهور إن كان بعضهم يتوسع في الضدين يجعلوا مرادفاً للمختلفين الضدان المشهور أنهما لا يرتمعان وهو كذلك كالليل والنهار والشرك والتوحيد والقعود والجلوس لكن هل يرتفعان؟ الضدان قد يرتفعان فلا يوصف الشخص بكونه قائما ولا جالس بل مضطجع إذن القعود والقعود والقيام ضدان لا يجتمعان هل يمكن أن يكون في وقت واحد زيد من الناس قاعد قائم ولا في الخيال هل يمكن أن يكون قاعدا ولا قائما نعم مضطجعا لا يشكال فيه لكن هل يمكن أن يكون موحدا مشركا تبه هل يمكن أن يجتمع فيه التوحيد والشرك إذن كل من تلبس بالشرك فهو فهو مشرك ومن هنا نقول لا عذر بالجهل لا عذر بالجهل البت لماذا لأنك لو أثبت له الإسلام مع وجود الشرك عندنا قاعدة لا يجتمع الشرك والتوحيد معا في وقت واحد فكيف يكون موحدا مسلما وهو يطوف ويتقرب للقبور نحو ذلك ولذلك سيأتي معنا إن شاء الله تعالى أنه يكاد أن يكون إطباق السلف على أنه لا يعذر في الشرك الأكبر وترك التوحيد البت لا ليس ثم دعوة لي للجهل يأتي معنا إن شاء الله تعالى. إذن إذا كان التوحيد والشرك لا يرتمعان هل يرتفعان لا يمكن التفعان إذن هما نقيضان, هما هما نقيضان. لا يمكن أن لا يكون الشخص موحدا ولا مشركًا. وسطا بين منزل بين المنزلتين ليس عندنا هذا. وإنما إما مؤمن وإما كافر، إما موحد وإما مشرك. فلا يمكن أن يقوم به وصف الشرك ووصف التوحيد، ولا يمكن ألا يقوم به وصف الشرك ولا وصف التوحيد. ولذلك نقولهما نقيضان. تبين هذا. إذا قال المصنف منها أي من الأمور المبينة. لتفسير التوحيد واشهادة أن لا إله إلا الله آية الإسراء بينت التوحيد وفسرت معنى لا إله إلا الله إلا أنه تفسير بالنوع الثاني وهو تفسير بذكر المنافي والضد قال رحم الله تعالى بين فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين كيف رد عليهم؟ بذكر صفة من صفات أهل الشرك أو إن شيء تقول بذكر فرد من أفراد الشرك الأكبر وهو أن من دعا صالحا فهو مشرك شركا أكبر هذا واضح بين فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين إذا كل من دعا صالحا من دون الله تعالى فهو مشرك ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر يعني فرد من أفراد الشرك الأكبر ومر معنا أن بعضهم عرف الشرك الأكبر بأنه دعوة غير الله تعالى معه مع الله تعالى دعوة غير الله تعالى معه هذا الذي مر معنا في الأصول الثلاثة ولهذا قال في الفتح وفي هذه الآية عن الفتح المجيد وفي هذه الآية رد على من يدعو صالحا ويقول أنا لا أشرك بالله شيئا الشرك عبادة الأصنام بعضهم يحصوا كذا هكذا يقول كل ما جاء في النص بأنه شرك فالمراد به من عبد صنما من توجه وصرف العبادة لغير الله وكان ذلك المتوجه إليه صنما لأن المشركين الذين نزل الوحي على نبينا صلى الله عليه وسلم هو بين أظهرهم إنما كانوا يعبدون أصناما وهذه أبطلها شيخ الإسلام القاعدة الثانية قواعد الأربعة فيما ذكم أن المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا متفرقين فمنهم من يعبد الشمس ومنهم من يعبد صالحا ومنهم من يعبد القمر ومنهم من يعبد الشجر والحجر إلى خيره فهذه الدعوة باطلة ليست من ليست حقا إذن فيه رد على من يدعو صالحا ويقول أنا لا أشرك بالله شيئا الشرك عبادة الأصنام تعريف الشرك بأنه عبادة الأصنام هذا ليس على طريقة أهل السنة والجماعة بل من الشرك عبادة الأصنام وما المراد بالصنام مر معنا وفي التيسير وأنه لا يكفي في التوحيد دعواه النطق بكلمة الشهادة لا يكفي أن نقول أنه موحد وأن يقول لا إله إلا الله ثم يذبح لغير الله لا يكفي هذا لا بد من لفظ ومعنى الدين والعقيدة ليست ألفاظ مجردة نعم هي ألفاظ توقفية هذا الأصل فيها وثانيا دلت على معاني توقفية فالتوقيف من جهتين فلا نهمل اللفظ مطلقا ولا نهمل المعنى مطلقا بل نعبر بما عبر الشارع به ثم نفسر هذا التعبير أو هذا اللظ بما فسره الشارع به فنكون متوقفين أو واقفين من حيث اللفظ ومن حيث المعنى حينئذ من ادعى بأن التوحيد فيه لا إله إلا الله قل هذا لا لابد من طباق معنى لا إله إلا الله فمن نطق بهذه الكلمة وصرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله تعالى وادعى الإسلام لا يكفي ما قال لا إله إلا الله ومات على ذلك دخل الجنة مقيدة ليست مطلقة كما سيأتي معنا في موضعه قال في التيسير وأنه لا يكفي بالتوحيد دعواه أن نطق بكلمة الشهادة من غير مفارقة لدين المشركين يعني من غير أن يترك ما عليه المشركون بد أن يترك صرف العبادة لغير الله تعالى وأن دعاء الصالحين لكشف الضر أو تحويله هو الشرك الأكبر هو الشرك الأكبر لأن أعظم ما ابتلي به أمة الإسلام في الأزملة المتأخرة هو صرف العبادة للصالحين وكم عبد النبي صلى الله عليه وسلم وكم عبد غيره من الأولياء بهذه الحجج أن الشرك هو عبادة الأصنام وأن جميع ما ورد في القرآن مفسر به بالأصنام وقل هذا فاسد يرد هذه الآية وهي واضحة بينه ومر معنا في كشف الشبهات رد هذه المسألة وكذلك أوردنا ما ذكر بعض الصوفي المعاصرين ورددناهم أراد المصنف من الآية اولا. أراد المصنف من الآية اولا تفسير التوحيد وهو على ما ذكره المصنف ترك ما عليه المشركون في هذا الموضع هكذا تفسره ترك ما عليه المشركون لأنك لا يمكن أن تأتي ماذا تفسر هذه الآية بأعبد الله ويرتني بالطاوت من أين جئت بها نعم يمكن أن يقال بدلات الالتزام لأن ترك ما عليه المشركون هو عبادة الله تعالى وحده وارتناب الطاوت لكن من حيث لقف على الألفاظ نقول ما الذي بينته الآية بينت فردا من أفراد الشرك الأثمر وهو دعوة هؤلاء غير الله تعالى والتوجه لهم وهم صالحون إذن ترك هذا النوع توحيد هذا هو الذي عنا الأول تفسير التوحيد وهو ترك ما عليه المشركون الثاني الرد على المشركين الرد على المشركين ولأجل فهم الآية على وجه التمام نقف معه شيء من أعراب الآية هذه وما سبق قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله نعرب وتعربون قل شرابه فعل أمر مبني على السكون لأجل الوقت وفاعله ضمير مستتر قل أنت يا محمد أو يا أيها الرسول بعضهم يرى أنه لا يقال يا محمد وإن جاء داو به في يعني من أجل يأيؤه الرسول يا يأيؤه النبي وما جاء في القرآن لبيه هذا التعبير هو لا شك فيه أنه من الكمال قل يا أيها النبي ادعوا الذين زعمتم ادعوا فعل أمر مبني على حد النون والوا فاعل ضمير, ضمير متصل مبني على محل رفع ال الذين مفعول به في محل النصب والفعل زعمتم زعم فعل ماضي وابني على السكون والتاء فاعل تا خطاب أو متكلم مخاطر بتا فعلت واتت ويفعلين إذن زعمت أو تا تقول ضربت أو ضربت ضربته أو ضربته في الخطاب ضربتها هنا زعمتم التاة في خطاب مفتوحة أو مضمومة مضمومة لماذا لميم الجامعية إذن ميم الجامعي هذا يجعل قيدا في تاء الخطاب لها مفتوح ضربت بتاة فعلت ضبط به فعلت فعلت فعلت فعلت أنت ضربت ضربتم إذا أضفت واتصلت بها ميم الجمع ضممت التاء وإذا لم يكن كذلك حينيذنا التاء على, على الأصل إذن زعمتم زعم فعل ماضي مبني على السكون والتاء فاعل والميم الجمعي وزعم تتعدى لمفعولين وهما محذوفان هنا زعمتموهم آلهة قل ادعوا الذين زعمتموهم هذا المفعول الأول آلهة زعمتموهم آلهة إذن حذف المفعولين من دونه جار مجروم متعلق محذوف حال من الذين والعامل في الحال أدعو ودون مضاف والهام مضاف إليه فلا يملكون كشف الضر فهذه واقع في جواب الشرط أين الشرط إن دعوتموهم لا مقدر إن دعوتموهم هذا شرط فلا فهم لا يملكون إن دعوتموهم فلا يملكون فواقع في جواب الشرطين جملة لا يملكون لا نافية ويملكون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواق فاعل والجملة في محل رف خبر لمهتدئ محذوف فهم لا يملكون إن دعوتموهم هذا محذوف فهم الفاء دخلت على الجملة وهذه الجملة جملة اسمية المذكور هو الخبر لا يملكون والمهتدى محذوف واضح هذا والأصل إن دعوتموهم فهم لا يملكون لا نافيتهم ويملكون مضارع مرفوع والواو فاعل كشف مفعوله وهو مضاف الضم مضاف إليه وعنكم هذا متعلق بكشف متعلق به بالكشف ولا تحويل واو عاطفة ولا زائدة لتأكيد النفي وتحويله مفعول معطوف على مفعول يملكون يعني كشف الضر وجملة لا يملكون في محل رف خبر متدني محدود تقديرهم والجملة في محل الجسم جواب الشرط. طيب الذي معنا أولئك الذين يدعون أولئك مبتدا لأن استئناف طيب الذين صفة أو بدل أو نعت عطبا نعت أو بدل أو عطبا يجوز يدعون هذا مضارع مرفوع والعائد محذوف أن يدعونهم ماذا أين المفعول يدعونهم آلهة يدعونهم آلهة يبتغون مضارع مرفوع إلى ربهم متعلق به والوسيلة مفعول به منصور أولئك الذين يدعون يبتغون أولئك مبتدا أين الخبر يبتغون وجملة يدعون صلة الموصول صلة أولئك الذين يدعونهم آلهة حذف العائد هنا أيهم أقرب مبتدى وخبر أيهم أقرب مبتدى وخبر وهذا متى إذا جعلنا أي هنا سفامية أيهم أقرب يعني يستفهمون أيهم أقرب وعلى موصولة فأي اسم موصول مبني على الضم في محل رفع بدل من فاعد يبتغون وهم ضمير مضاف إليه وأقرب خبر لمتدئ محذوه تقدير هو أي كما وأعربت ما لم تضف وصدر وصلها ضمير حذف أيهم أقرب يعني تقدير أيهم هو أقرب حذف صدر الصله هنا لماذا لكونه مفردة وأقرب هذا يدل عليه لأن أيهم هذا ليس هو صلة الموصول وأقرب هذا الخبر إذن لابد له من متدى فيعلم من, من السياق ولذلك جاز, جاز حذفه إذا أقرب خبر متدى المحذو تقديره هو قال الشوكان رحمه الله تعالى قوله فلا يملكون كشف الضر عنكم أي لا يستطيعون ذلك فلا يملكون كشف الضر عنكم أي لا يستطيعون ذلك نفل استطاع لماذا شوكان اللغوي إمام لماذا قال لا يستطيعون الله عز وجل فلا يملكون كشف الضر وهو يقول لا يستطيعون نفى الاستطاعة أصلا وفرق بين النوعين أن, أن ينفي الفعل ولا يرزم منه نفي استطاعة كذلك أنت لست قائما من الآن لكنك مستطيع إذن لا يملكون كشف الضر يعني في وقت الدعاء يحتم وأنهم بذواتهم قادرون مستطيعون لكنه لفى الاستطاعة لماذا؟ لا. لماذا كناه سابقا؟ يملكون هذا فعل ها. نكر في سياق النفي فيعم فالعموم حينئذ قلنا لا يملكون لا قليلا ولا كثيرا إذن الملك منتفي عنهم مطلقا ولذلك عبر بالاستطاعة وما أجملها من, من عبارة أي لا يستطيعون ذلك والمعبود الحق هو الذي يقدر على كشف الضر وعلى تحويله من حال إلى حال ومن مكان إلى مكان فوجب القطع بأن هذه الآلهة ليست بآلهة حقا ثم أكد سبحانه عدم اقتدارهم انظر تعبيرنا عدم اقتدارهم ببيان افتقارهم إلى الله تعالى في جلب المنافع ودفع المضار فقال الله عز وجل أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيم. هم يدعون الله تعالى. هم يخافون من نار الله عزوجا. ويرغبون في جنته. فكيف يدعون من دون الله تعالى؟ أولئك قال شو كان أولئك مبتدا والذين يدعون صفته وضمير الصلة محذوف أي يدعونهم. وخبر المبتدا يبتغون إلى ربهم الوسيم. ويجوز أن يكون الذين يدعون خبر مبتدا. الذين يدعون يعني أولئك موتى الذين خبرهم يجوز والأول وأولى أي الذين يدعون عباده إلى عبادتهم ويكون يبتغون في محل نصب على الحاء وقرأ ابن مسعود تدعون بتاء الخطام وقرأ الباقون يدعون على الخبر ولا خلاف فيه يبتغون ولا خلاف فيه إذا هذا تحليل الشوكان رحمه الله تعالى هل الآية خاصة بالعقلاء أو تشمل الجمادات أشارنا من إلى شيء من, من ذلك قال الشوكان رحمه الله تعالى في تفسيره وتعالى القديم قوله قل ادعوا الذين زعمتم من دونه هذا رد على طائفة من المشركين كانوا يعبدون تماثيل على أنها صور الملك تماثيل إذن جمادات جمادات على أنها صور الملاكة يعني حلت فيها أرواح الملاكة كما يدعون وعلى طائفة من أهل الكتاب كانوا يقولون بإلهية عيسى ومريم وعزين إذا يرى العموم أنها يدخل فيها الجمادات تماثيل كما أنه يدخل فيها الصالح فأمر الله سبحانه رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يقول لهم أدعوا الذين زعمتم أنهم آلهة من دون الله. وقيل أراد بالذين زعمتم نفر من الجن على قول ابن سعد رضي الله تعالى عنه عندهم ناس من العرب. وإنما خصصت الآية بمن ذكرنا لقوله يبتغون إلى ربهم الوسيلة. وهذا لا لا يليق بالجمادات. لا يليق بالجماد يعني ليس وصفا من أوصاف الجمادات. وإنما هو وصف العقلة. لما قال تعالى يبتغون إلى ربهم الوسيلة علمنا أن قوله لئلك الذين يدعون خاص بالعقلاء لكنه عام من حيث المعنى عام من حيث فالآية تدل بالمطابقة على العقلاء الصالحين وتدل بالمفهوم من حيث العلة والتعميم على العموم يشمل الجمادات وغير كما قال شيخ الإسلام النتيم رحمه الله تعالى فيما فيما سبق واختار هذا القول الثاني شيخ العثميين رحمه الله تعالى في القول المفيد فقال وهذا يعني النص السابق ينطبق على كل من دعيا وهو داع من دعيا وهو داع إذن على من يعبد ربه كعيسى ابن مريم والملائكة والأولياء والصالحين وأما الشجر والحجر فلا يدخل في الآية على رأيه رحمه الله تعالى وقد ذكرنا كلام شيخ الإسلام فيما سبق معنى الوسيلة قال تعالى يبتغون إلى ربهم الوسيلة يبتغون يعني يطلبون إلى ربهم الوسيلة والوسيلة القربه بالطاعة والعبادة أي تضرعون إلى الله تعالى في طلب ما يقربهم إلى ربهم والضمير في ربهم يعود إلى العابدين أو المعبودين لأن الله تعالى رب للطائفتين أيهم أقرب أيهم أقرب على المعنى السابع إما أي تكون موصولة وإما أن تكون السفهامية المعنى كما قال الزجاج أيهم أقرب بالوسيلة إلى الله تعالى أيهم أقرب بماذا بالوسيلة إلى ربهم إلى الله تعالى أي يتقرب إليه بالعمل الصالح وهذا على أنه مبتدأ وخبر ويجوز أن يكون بدلا من الضمير في يبتغون وحينذي نكون المعنى أن يبتغي, أن يبتغي من هو أقرب إليه تعالى الوسيلة فكيف بمن دونه وقيل إن يبتغون مضمن معنى يحرصون أي يحرصون أيهم أقرب إليه سبحانه بالطاعة والعبادة إذا الحاصل أن الوسيلة مراد بها الطاعة وفي الفتح لما أورد كلام المسعود السابق في الآية ناس من الجن لأخذه قال رحمه الله تعالى وقول ابن مسعود هذا يدل على أن الوسيلة هي الإسلام لأنم كانوا كفارا الجن ثم أسلموا يبتغون إلى ربهم الوسيلة يعني كل يطلب منهم الإسلام وهذا وهو كذلك على كده القولين وهذا في طبعة آل وفي طبعة الفقي وأورد فيه قول قتادة ثم خلاف فتح المجيد تقرب إليه بطاعته بطاعته جل وعلا والعمل بما يرضيه قال علامة بن رحمه الله تعالى في هذه الآية ذكر المقامات الثلاث الله عز وجل في هذه الآية ذكر المقامات الثلاث عن التي تقوم عليها العبادة وهي المحبة والخوف والرجاء محبة والخوف والرجاء الحب وهو ابتغاء التقرب إليه لأن الإنسان لا يتقرب إلا إذا أحبه وأما إذا لم يحب هذا عام إذا لم يحب لن يتقرب بل سيعادي وأما إذا أحب إليه أن تأتي القربة والتوسر إليه بالعمل الصالح والرجاء هذا الثاني والخوف وهذا هو حقيقة التوحيد وحقيقة دين الإسلام وفي المفردات الراغب الأصفهاني الوسيلة التوصل إلى الشيء برغبة وهي أخص من من الوسيلة لتضمنها مع الرغبة قال تعالى وابتغوا إليه الوسيلة وحقيقة الوسيلة إلى الله تعالى مراعاة سبيله بالعلم والعبادة يعني أن يراعي يعني أن يتحرى وأن ينظر سبيله سبيل الله تعالى يعني شرعه بالعلم بأن يعلم ما الذي يريده الله تعالى ثم يعمل وهو العبادة وتحري مكان من شريعة وهي كالقربة والواسل الراغب إلى الله تعالى ما يستفاد من الآية أولا فيها بيان تفسير التوحيد كما مر قال في الفتح وهذا يدل على أن دعائهم من دون الله شرك بالله ينافي التوحيد وينافي شهادة أن لا إله الله فإن التوحيد أن يدعى إلا الله وحده جل وعلا وكلمة الإخلاص نفت هذا الشرك لأن دعوة غير الله تأليه وعبادة له والدعاء مخ العبادة هكذا أورده وفي شيء من الضعف دراه تلمذي عن أنس وضعيف والدعاء هو العبادة منه وفي هذه الآية أن المدعو الذي يدعى من دون الله لا يملك لداعيه كشف ضر ولا تحويله من مكان إلى مكان ولا من صفة إلى صفة ولو كان المدعو نبيا أو ملكا وهذا يقرر بطلان دعوة كل مدعو من دون الله تعالى كائنا من كان لأن دعوته تخون داعيه أحوج ما يكون إليها لأنه أشرك مع الله تعالى من لا ينفعه ولا يضره وفي قرة العيون أي أولئك الذين يدعوهم أهل الشرك ممن لا يملك كشف الضر ولا تحويله من الملائكة والأنبياء والصالحين كالمسيح وأمه والعزير فهؤلاء دينهم التوحيد يبتغون إلى ربهم الوسيلة عرفنا أنها القرب والعمل الصالح وأعظم الوسيلة هي توحيد الله تعالى فهؤلاء دينهم التوحيد وهو بخلاف من دعاهم من دونهم ووصفهم بقول يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب فيطلبون القرب من الله تعالى بالإخلاص له وطاعته فيما أمر وترك ما نهاهم عنه وأعظم القرب التوحيد ووصف ذلك بقوله ويرجون رحمته ويخافون عذابه فلا يرجون أحدا سواه ولا يخافون غيره وذلك هو توحيده جل وعلا لأن ذلك يمنعهم من الشرك ويوجب لهم الطمع في رحمة الله والهرب من عقابه والداعي لهم والحالة هذه قد عكس الأمر وطلب منهم ما كانوا ينكرون من الشرك بالله في دعائهم لمن كانوا يدعونه من دون الله فقول يبتغون إلى ربهم الوسيلة إلى ربهم ماذا متعلق بقوله الوسيلة وقدم ما حقه فأفاده الحصر والقصر يبتغون إلى ربهم لا إلى غيره هذا فيه تزكية لمن؟ للمدعوين الصالحين العقلاء والأنبياء وغيرهم والملائكة أنهم يدعون الله تعالى ولا يدعون غيره البتة يبتغون إلى ربهم لا إلى غيره الوسيلة يعني القربة والطاعة فقدم المعمول لإفادة الحصر أن يبتغون إلى ربهم الوسيلة لا إلى غيره وأعظم الوسائل لله تعالى توحيده جل الله أعظم العبادات التوحيد أعظم ما أمر الله عز وجل هو هو التوحيد وأعظم ما يشتغل به الإنسان علما وتعلما وتعليما ودعوة هو التوحيد فهو المقياس ولذلك قال فتدبر هذه الآية يعني الشيخ حسن يتبين لك التوحيد وما ينافيه من الشرك والتنديل وهذه الآية متعلقة بشرك التقرب يعني تقر في أو شرك في عبادة الصالح ثانيا من الفوائد بيان شدة خوف الأنبياء الصالحين من الله تعالى وبيان رجائهم برحمته وخوفهم من عقابه فلاية تدل على أن دعاء الصالحين والأموات الاستغاثة بهم ينافي التوحيد هذا ما يتعلق بالآية الأولى ثم قال رحمه الله تعالى الآية الثانية وقوله وإذا قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني إلا الذي فطرني في التيسير وقف هنا أغلق القوس يعني عند قول إلا الذي فطرني ثم قال الآية الآية يعني أكمل الآية الآية مفعول به لفعل محذوف أكمل الآية أو على نزع الخافض إلى آخر الآية وحذف إلى آخر والأولى أن لا يكونها لأنه ليس بالقياس الأولى أن يعرب أنه مفعول به لفعل محذوف يعني أكمل الآية وهذا كثير الحديثة يعني أكمل الحديثة هكذا وكذلك في القرة والإبطال وأكملها في الفتح إلى قوله يرجعون فالأكثر على عدم الإكمال وأما في مسائل الباب وشرحه فالمصنف أراد بقية الآية لأنه أكملها فقال رحمه الله تعالى وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي تفسير شهادة أن لا إله إلا الله فقال وجعلها كلمة باقية في عاقبه لعلهم يرجعون إذا أكملها في المسائل ولم يكملها في المتن فدل على أنه أراد الآية من حيث المعنى في المتن ولم يردها لفظا ثم من حيث الترتيب ففي الباب جعل هذه الآية الثانية آية الإسراء هي الأولى ثم جعل هذه الآية هي الثانية آية الزخرف وفي المسائل قدم عليها في الشرح آية براءة التي بعدها واتخذوا أحبارهم ورهبانهم من دون الله وهذا لا يضرم يعني باب الترتيب يعني ليس ثم خلاف بين الشراح أن هذه الآية هي الثانية بعد آية الإسراء شرح الآية أبو إبراهيم وإذ قال إبراهيم لأبيه اسمه آزر واختلفوا فيه قال بعضهم آزر هو عمه لأبيه آزر الله عز وجل في غير موضع يقول آزر يقول لأبيه وهم يقولون جده أو عمه يقولون هذا ليس بصحيب بل هو أبوه فأبو إبراهيم اسمه آزر مات على الكفر كما قال تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر لأبيه أبوه مباشرة هذا رأس ونقول جده أو عمه أتتخذ أصناما آلهة إذا هو غير, غير مسلم ثم مات على ذلك وأما قوله تعالى وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه استغفر له لماذا لأنه وعده بالنص هنا قال إلا عن موعدة وعدها إياه لأنه وعده كما قال تعالى سأستغفر عنه سأستغفر لك ربي إنه كان بحفية ثم قال تعالى في آية أخرى فلما تبين له أنه عدو لله ماذا تبرى مقاعدة سلفية كل من عاد دين الله تعالى فالأصل فيه ها البراءة سواء كانت براءة تامة أو ناقصة كل بحسبه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم وهذا بعد قوله في سورة إبراهيم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب يقال كيف مات على الكفر وكافر ودعا له إبراهيم هل يجوز الدعاء للميت؟ كافر يجوز أو لا يجوز بالإجماع لا يجوز ومن يترحم على الباب هذا مثله يلحق به هل يجوز لا يجوز بالإجماع طيب كيف هنا يقول إبراهيم عليه السلام ربنا اغفر لي ولوالدي قال ابن كثير وكان هذا قبل أن يتبرأ من أبيه لما تبين له عداوة لله عز إذن هو سابق وليس به بله آخر آية فلما تبين آية البرعات وما قبله محمول على على ما قبله قوله براء إنني براء براء نقال برئت من الشيء أفرأ براءته وأنا منه بري إذا أزلته عن نفسك وقطعت سبب ما بينك وبينه إذا فيه مقاطعة براء يعني المقاطعة سمع إذا أزلته عن نفسك وقطعت سبب ما بينك وبينه حينئذ نقال أنت تبرعت وفي المفردات أصل البرع والبراء والتبرع التغصي مما يكره مجاورته تغصي معناه الظاهر مما يكره مجاورته ولذلك قيل برأت من المرض وبرأت من فلان وتبرأت وأبرأته من كذا وبرأته ورجل بريء وقوم براء وبريئون قال عز وجل براءة من الله ورسوله. وقال أن الله بريء من المشركين ورسوله. إلى آخر كلامه رحمه الله. إذا براء براء وزنه فعال. كذلك براء فعال براء فعال وزنه براء أو صفة مشبهة وهي لازمة تدل على على اللزوم. معناه القطع والإزالة والتغصي مما يكره مجاورته، ففيه معنى البعد والمجانب والله أعلم. وقوله فطرني أي خلقني وأوجدني، وفطر الله الخلق مراد به إيجاده الشيء وإبداعه على هيئة مترشحة لفعل من الأفعال، ومنه قول تعالى الحمد لله فاطر السماوات والأرض يعني خالق، وقول تعالى الذي فطرهن خلقهن، قول تعالى والذي فطرنا أي أبدعنا وأوجدنا هذا ما يتعلق بالمفردات قال ابن كثير رحمه الله تعالى في معنى الآية يقول تعالى مخبرا عن عبده ورسوله وخليله إمام الحنفاء ووالدي من بعث بعده من الأنبياء الذي تنتسب إليه قريش في نسبها ومذهبها نسب واضح والمذهب أنهم على ملة إبراهيم وكذبوا إنه تبرأ من أبيه وقومه في عبادتهم الأوثان. فإن كنتم على نسب ومذهب إبراهيم فقد تبرأ إبراهيم من عبادة الأوثان وأنتم عبدتم الأوثان. تبرأ من أبيه وقومه في عبادتهم الأوثان. فقال إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. فإنه سيهدي وجعلها كلمة باقية في عقبي في عقبه. أي هذه الكلمة وهي عبادة الله وحده لا شريك له وهي مفهوم لا إله إلا الله وخلع ما سواه من أوثى هي مركبة من نفي وإثبات ما هي كلمة التوعيد؟ عبادة الله وحده لا شريك له وخلع ما سواه من الأوثى والخلع هو معنى الضراء وهي لا إله إلا الله أي جعلها دائمة في ذريته يقتدي بها فيها من هداه الله من ذرية إبراهيم عليه السلام لعلهم يرجعون يعني إليها إذا ضلوا عنها قال عكريمة ومجاهد والضحاك وقتاد والسدي وغيرهم في قوله وجعل كلمة باقية في عقبه أي لا إله إلا الله لا يزال في ذريته من يقولها وقال ابن زيد كلمة الإسلام وهو يرجع إلى مقاله قاله الجماعة تها كلام الكثير رحمه الله تعالى وروى ابن جريب سنه عن قتادة في قوله إلا الذي فطرني قال خلقني وعنه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني قال إنهم يقولون إن الله ربنا يقولون إن الله ربنا لا يكفيهم يكفي لا يكفي لماذا لأن هذا فرض من مفردات وحيد الربوبية وحيد الربوبية لا يكفي كما هو مفاد القاعدة الأولى من قواعد الأربعة. قواعد الأربعة هذه مهمة. فارقة بين المسلم والكافر. ولئن سألتهم من خلق من خلقهم لا يقولون الله. فلم يبرء من ربه. قال في التيسير يعني أن قوم إبراهيم يعبدون الله ويعبدون غيره. إذا جمع بين النوع. وقلنا فيما سبق أن من عبد غير الله على طائفتين. من يشرك بين المعبودين يعبد الله عز وجل الفرد الحق ويعبد معه غيره وهذا هو الكثير وقد يعبد غير الله تعالى فقط وهذا يسير قوم إبراهيم عبدوا الله تعالى وغيره بدليل إلا الذي فطرني قال في التيسير يعني أن قوم إبراهيم يعبدون الله ويعبدون غيره فتبرأ مما يعبدون إلا الله لأنه لم يتبرأ من عبادتهم لله عز وجل يعني معبود المشركين الله تبرأ منه إبراهيم الجواب لا إنني براء مما تعبدون من الذي تعبدونه مما ما اسمه وصول وتعبدون جملة الصلة أين العائد محذوم مما تعبدونه ومما يعبدونه من الله عز وجل هل تبرأ منه الجواب العيدا لم يدخل أصلا لا في المستثنى منه ولا في حكمه هذا ينبني على ما سبق إلا الذي فطرني فلقني. فتبرأ مما يعبدون إلا الله لا كما يظل الجهال أن الكفار لا يعرفون الله ولا يعبدونه أصلا من قال بأن الكافر لا يكون كافرا إلا إذا عبد غير الله ولم يعبد الله عز وجل هذا الجاهل ولذلك لا يلبس على النبين هؤلاء يصومون ويقومون قد يكونوا علماء وهم مشركون ولا مهما أوتي من علم ومهما طاع ربه عز وجل ومهما تعبد هذه لا تنفعه الشرك في التوحيد كالحدث بالنسبة للصلاة كما قرر ذلك في أول قواعد الأربعة حينئذ نقول كما أنه أبطل صلاته بحدثه ولم ينفعه ظهه إلا يشاء الله عز من حيث إثبات الأجر له مع سلامة النية والإخلاص وأما في مقام التوحيد حينئذ نقول لا ينفعه البتع لوجود الشرك حينئذ أبط لئن أشركت لا يحبطن عملك هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وغيره من باب أولى إذن لا كما يظن الجهال أن الكفار لا يعرفون الله ولا يعبدونه أصلا قال المصنف في المسائل فتبين بهذا أن معنى لا إله إلا الله هو البراءة مما يعبد من دون الله وإفراد الله بالعبادة وذلك هو التوحيد لا مجرد الإقرار بوجود الله وملكه وقدرته وخلقه لكل شيء فإن ذلك لا ينفعه لأن هذا إثبات لتوحيد الربوبية توحيد الربوبية قد أقر به المشركون فإن هذا يقر به الكفار وذلك هو معنى قوله إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهديه فاستثنى، إلا أداة الاستثناء، فاستثنى من المعبودين ربه فلم يدخل في المستثنى منه ولا في حكمه فالاستثناء قول متصل يدل على أن المذكور معه غير داخل في الأول على الصحيح كما قدرنا ذلك وبيناه فيما سبق وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة شهادة أن لا إله إلا الله وفي الحاشية والكلمة هي لا إله إلا الله بإجماع أهل العلم وجعلها كلمة ما هي هذه الكلمة لا إله إلا الله بإجماع أهل العلم قد عبر عنها الخليل بمعناها إنني براء مما تعبدون هذا معنى لا إله إنني براء هذا نفي قطع بعد إزالة سلب إنني براء مما تعبدون لا إله إلا الذي فطرني إلا الله إذن فيها معنى لا إله إلا الله فدلت على معنى لا إله إلا الله بالمطابقة وقد عبر عنها الخليل بمعناها الذي أريدت به فعبر عما نفته بقوله إنني براء مما تعبدون وعما أثبتته يعني لا إله إلا الله بقوله إلا الذي فطرني أي خلقني فقصر العبادة على الله وحده ونفاها عن كل ما سواه ببراءته من ذلك إلى أن قال وتبين أن معنى لا إله إلا الله توحيد الله بإخلاص العبادة له والبراءة من عبادة كل ما سوى بد الجمع بين الأمرين إفراد الله تعالى بالعبادة وأن يخلع كل ما عبد من دون الله تعالى فمناسبة هذه الآية واضحة بين إذ فيها تفسير التوحيد وهو البراءة من المعبودين إلا الله تعالى وفيه النفي والإثبات وسبق معنا في أول الكتاب قولوا وما أن من المشركين وهذه الآية تدل على التوحيد دلالة مطابقة دلالة مطابقة وهذه او هذا الأول مما يستفاد من الآية إنها دلت على التوحيد دلالة مطابقة وسبق معنا تعريف المطابقة ثانيا إظهار البراءة من دين المشركين لا يتم الإيمان والإسلام تحقيق التوحيد إلا بالبراءة من دين المشركين والجهر بذلك ثالثا مشروعية التبرع من أعداء الله تعالى ولو كان أقرب الناس إذن هذه الآية بين التوحيد فيها بأي نوعية تفسير بذكر المنافي أو ما يكون تحت اللفظ الثانية والآية السابقة بذكر المنافي حينئذ تكون التخلية قبل التحلية أولا ترك ما عليه المشركون والثاني أتى هذا المعنى والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين